إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندنكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا ان به جنة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 حاريب وتماثيل وجبان وجبان كالجواب وقذور الرؤاسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد يشكوا فَرَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهَا فَلَمَّا خَرُّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفعلن وهل نجازين إلا الكافرون وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرآن ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها لياري وأيام آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلم أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم وmezقناهم كل ممزق إن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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ قُلِ دُعُو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ضَحِيْفٍ وَلَا تَمُوبَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ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 بل هو الله العزيز الحكيم بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كان للناس بشيرا ونديرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم موعد يوم لا تستاء عنه ساعته ولا تستقدين وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقون يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا ا انتم لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انا نحن صددناكم, صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم وجيرين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار فالمكر الليل والنهار اذ تأمروننا أن نكفر بالله ان نكفر بالله ونجعل له امدادا واسر الندامه لما رأوا العذاب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 يَقَرِّبُكُمْ بِلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ مِنْ دُنَاسِ الْفَأِ إِلَّا مَنْ آمَنَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ بِلا عَمَلٍ وَهُمْ فِي غُرَفَاتٍ آمِنُونَ فَأُولَئِكَ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 قل إن ربي يبسو الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزقين يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَن تَوَلِيَ نَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنٌ بل يوم لا يملك بعضهم لبعض النفع بعض ولا ضرر ونقول للذي نظلمه ذوق عذاب النار ونقول للذي نظلمه ذوق عذاب النار الذي قتوا بها تكذبون وإذا تكل عليهم آياتنا بينت قالوا ما هذا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إثكم مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إن هذا إلا سحر مبين، وما أتيناهم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 أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو علىكم شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علاب الغيوب قل جاء وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضلنت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى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 شك نريد